الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا امر الرحمن ان لما تأمرون وزادهم نفورا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ثم قال بعد آية على إثر هذه أيها الإخوة وعباد الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن في سياق قصير في سياق جد قصير على أن المؤمن والمؤمنة لا يعجبان لهذا التكرار ولهذا التأكيد الموحي اللافت لا أحسب أن ملة من الملل أو دينا من الأديان أيها الإخوة عرف الله ويصر على تعريفه بالرحمانية كالإسلام العظيم وهو دين جاء مستعلنا برحمانية الله تبارك وتعالى متقصدا وهادفا وضاربا إلى غاية وهي تعميم هذه الرحمة في الفكر والنظر والسلوك والعمل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة حاشة توبة براءة وفي أم الكتاب التي نتلوها في كل ركعة من ركعات صلواتنا المفروض منها والمتنفل به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عجيب الرحمن الرحيم مرة أخرى في صدر هذه السورة الجليلة السبع المثاني أم الكتاب لكن هذه الرحمنية أيها الإخوة يشغب عليها ولا تسلم من قبل الملاحدة واللاذنيين لأمثالنا من المليين والمتدينين هناك ثلاثي مشهور يُعرب بالثلاثي غير المتسق في عالم الفكر والفلسفة هناك ثلاثي يُعرب بالثلاثي غير المتسق والمقصود أخواني وأخواتي بالثلاثي غير المغتصد تركيب من عبارات ثلاث تركيب من عبارات ثلاث لو صدقت ثنتان منها كذبت الثالثة بالضرورة لذلك يسمى الثالوث أو الثلاثي غير المتسق الثلاث غير المتسق بما يتعلق بمسألتنا اليوم هو كالتالي الله تبارك وتعالى كلي القدرة كلي القدرة أمني بوتينت كما يقال باللاتينية هو قادر على أن يفعل كل ما يريد كل ما يشاء لا إله إلا هو لا أحد يحول بينه وبين ذلك وهو أيضا إلى ذلك أخواني وأخواتي كلي الخيرية كلي الرحمة يعني رحيم تام الرحمة وكلي الرحمة وعام الرحمة وعام أي شامل هو الشمول الرحمة وهو بمعنى الكلية أمني هو كلي الرحمة أو كلي الخيرية الاتساق واضح بين هاتين العبارتين لكن يأتي في هذا الثلاثي العبارة الثالثة موضع النزاع والتشغيب لكن الشر واقع وموجود في نطاق الوجود الشر واقع وموجود في نطاق في صفحة في ساحي في حاق الوجود في حاق الوجود الشر موجود سواء منه الشر الطبيعي أيها الإخوة أو الشر الأخلاقي الشر الطبيعي كشر شر الطبيعة ذاتها من الزلازل والبراكين والعواصف وما إلى ذلك، وأيضاً من الشر الطبيعي الآلام والتباريح والأوجاع التي يعانيها ويتكابدها الإنسان بسبب الأمراض وما إلى ذلك وهذا من الشر الفيزيقي، من الشر الطبيعي، من الشر الطبيعي، وبالإضافة هناك الشر الأخلاقي بمعنى الخطأ الديني أو الخطيئة. في اللغات الكتابية بمعنى الخطيئة الشر الأخلاقي وهو الذي يكون مقتضا لحرية إرادة الإنسان لإرادته الحره فلأنه كائن حر يفعل ما يشاء فيكون من ضمن أفعاله أيها الإخوة الشرور والأضرار والمصائب والكوارث والبلايا التي يلحقها بالآخرين من عباد الله تبارك وتعالى وأعظم الاشرار في التاريخ هم الحكام الطواغيت والمروك لأن شره يعم شعبا أيها الإخوة في كليته ومجموعه لا يقتصر على أن يتناول أحد الناس إنما قد يعم شعبا في مجموعه هذا شر هذا من الشر الأخلاقي هناك ضرب من الشر وهو ضرب ثالث التفت إليه الفيلسوف الألماني الشهير لايفنيت لايبنيتس زعم أن هناك شرا ميتا شرا والشر الميتافيزيقي في لغة لايبنيتس يعنى به ما يكتنف الموجود من حيثه من عوامل النقص الموجود وفي رأس الموجودات الإنسان ليس كاملاً، ليس بيرفكت، ليس كاملاً كان يمكن أن يكون ربما أفضل من هذا أحسن مما هو عليه لكنه ليس كاملاً يتعانى النقص في جوانب من شخصيته، في جوانب من وجوده وواقعيته لا يثنيت دعا هذا وسماه شراً ميتافيزيقياً شراً ميتافيزيقياً إذن للتحديد أيها الاخوه الشر الذي يتحدث عنه الملاحدة واللادينيون والمشتبهون من المؤمنين يحدث هناك اشتباه لبعض المؤمنين والمؤمنات يقول كيف؟ كيف يكون الله كلي القدرة وكلي الخيرية والرحمة ولكن الكون غاص وطافح وريان بألوان وصنوف وضروب الشرور والمصائب والكوارث والآلام والأوجاع والتباريح وما إلى ذلك كيف؟ مشتبه هذا مؤمن مشتبه عرضت له شبه عرضت له شبه أيها الإخوة في سبيل إيماني في سبيلي أو في طريقي إيمانه أقول هذا الشر الذي يتناوله هؤلاء وهؤلاء من الناس يمكن أن يصنف إلى ثلاثة أصناف رئيسة الشر الطبيعي والشر الأخلاقي والشر الميتافيزيقي الشر الميتافيزيقي نحن لا نوافق لايبنتز عليه اصلا ويتناقض مع نفسه يتناقض ايه مع مفهومه ماذا يريد ان يقول لايبنتز الموجود بما هو موجود هذا ايضا في الفلسفه الميتافيزيقيه الموجود المخلوق يعني كل ما عدا الله موجودات مخلوقه كل ما اوجده الله تبارك وتعالى هو حادث بقدره الله تبارك وتعالى معمول ومفعول لله تبارك وتعالى مبدع لله هذا المبدع هذا المخلوق هذا المفعول بطبيعته مادي فيزيقيا محدود محدود لانه ليس خالقا الخالق هو الفيرفكت الخالق هو الكامل انتبهوا اما المخلوق فلا بد فماذا يريد ان يقول لا يفنيت يعني لأنه لانه لا يمكن ان تتفادى هذه الحاله هذا المعنى ان يوجد مخلوق وان يكون ناقصا ليس كامل ليس بيرفكت ايها الاخوه على الاقل ناقص لأن له بدايه في الزمان اذا هو ناقص ناقص لأن له نهاية ناقص لأن له ناقص لأنه لا يحتوي على كل الكمالات بمعنى ليس مستغنيا الموجود الحادث أيها الإخوة محتاج كل ما أوجده وكل من أوجده الله تبارك وتعالى محتاج محتاج محتاج إلى مدد من الله تبارك وتعالى محتاج إلى مددا مستمر هذه صفة الموجود بما هو هذه صفة الموجود في نفس الأمر كما يقال بلغة نفس الأمر في الأمر نفسه هذه واقعية الموجود هذه الحالة لا يمكن أن تتلافى إلا بعدم الخلق أصلا أن يكف الله عن الخلق أن يخلق شيئا أما إذ خلق ويخلق فكل ما يقع أيها الإخوة تحت طائلة الخلق لا بد أن يكون ماذا؟ محددا ومحدودا وناقصا فلا معنى حقيقة لكلام لابنيتس عن الشر الميتافيزيقي هذا ليس شر بالعكس لأن في نهاية المطاف أيهما خير أن يخلق الموجود أو المخلوق أصلا أن يبقى في حيز العدم حيث لا حيز اصلا أو أن يخلق مع نقصه مع كمالاته أيها الإخوة غير التام مع الخير الكثير الذي يوجد فيه والشر القليل الذي يعرض له الذي يلابسه لا شك أن الحالة الثانيه الأفضل أن الحالة الثانية هي الأفضل أن يخلق مع خير كثير يلابسه ويعرض له في البين يعرض له في البين شر قليل شر نزر شر نزر بالمناسبة الفيلسوف الكبير ارسطو شيخ الفلاسفة العقلانيين على ما يحكي ملا صدر الشيرازي في اسفاره الاربعه حين تحدث عن أصناف الموجودات من حيث علاقتها بالخير والشر أو بالخيرية والشرية رأى أنها يمكن أن تصنف إلى خمسة ما هو خير كامل ومطلق لا يشوبه شر ما هو خير كثير يشوبه شر قليل ثلاثة ما فيه خير قليل ممزوج بشر كثير أربعة ما هو متساوي الطرفين الخير فيه يعادل تماما ويساوي الشر أخيرا ما هو شر مطلق لا شيء فيه الخير لا شيء فيه لا حظ لا نصيبة لا قصة فيه للخير ثم صرح أرستو وأتباعه من ورائه أن الثلاثة الأقسام الأخيرة لا وجود لها لا وجود لشر مطلق لا يلبسه خير غير موجود ومستحيل أن نثبت هذا مستحيل وسوف نشرح هذا لا. لا وجود لمستوى الطرفين لا وجود لخير قليل أه؟ مع شر كثير لا وجود الموجود حقا في الوجود في حق الوجود هو خير محضن أو خير كثير مع شر قليل هذا ما يعطيه النظر العقلي النظر الفلسفي على الأقل في رأي شيخ الفلاسفة أرسلو طاليس ومن لف لفه وأخذ إخذه وأخذ إخذه هذا المدخل التصنيفي أيها الإخوة مهم جدا لمناقشة مسألة اليوم مسألة اليوم إذن التشغيب والاشتباه يأتي أيها الإخوة ضمن هذا الثلاثي غير المتسك كما يزعم القوم كما يزعم القوم يأتي من حقيقة أن الكون غاص وطافح بالشرور والعذابات والالام والتباريح والمصائب والكوارث والنكبات هذا يكذب مباشرة أن الله تبارك وتعالى كل ماذا؟ الخير أو يكذب إذا اردت أن تصدق أنه كلي الخيرية يعني كلي الرحمة أن تصدق كونه رحمانا رحيما يكذب على الأقل ماذا؟ كونه على كل شيء إيه؟ قدير أي ممكن هو رحمن رحيم لكن لا يقدر لا يقدر أن يدفع هذا الشر لا يقدر أن يخلي الكون من هذا الشر واضح إذا أردت أن تصدق الأولى والثانية معا لا بد أن تكذب الثالثة فتنكر أن في الكون ماذا؟ شرورا لكن الحال أن في الكون شرورا الثالثة واقعية يقول هكذا الملاحدة واللأدريون الثالثة موجودة الكون طافح بالشرور إذا لا بد أن تكذب ماذا؟ إما القضيتان السابقة كلتاهما أو على الأقل واحد إيه منهما، كما فصلت لكم، هذا ما يعرف بالثلاثي غير المتسق في الفلسفة، أه؟ ما يعرف بالثلاثي غير المتسق. طبعا واضح وبديه أن المؤمنين ليس في الإسلام، في الأديان الكتابية عموما وفي أديان أخرى أيها الإخوة بالعكس يزعمون بل يقطعون موقنين أن هذا الثلاثي متسق، أن هذا الثلاثي متسق. كيف متسق؟ يقولون الله كلي القدرة. وكلية الرحمة والخيرية وهذا الشر الذي تراه شراً في الوجود هو موجود يقولون له تفسير لا يتناقض مع كونه كلية القدرة كلية الرحمة لا يتناقض بالعكس هو مقتضى كونه كلية القدرة وكلية الرحمة إذن يسلمون إيه أيها الإخوة بأن هذا الثلاثي متسق ولا يسلمون إيه بفرضية أو احتمال أنه غير متسق هذه المسألة هذه هي المسألة طبعاً من ألم بطرف من هذه المسألة يعلم أنها من أعقد المسائل ليست هذه أول مرة أعرض لها لا في خطبة ولا في محاضرة تناولتها أكثر من مرة ولكن الإرحاح يزداد أيها الإخوة يزداد من الإخوة والأخوات في العالم إياها العربي لتناول هذه المسألة لماذا؟ لأن هذه المسألة فعلاً مسألة الشر ومشكلة الشر أيها الإخوة بعضهم يدعي أنها معضلة هي مشكلة وليست معضلة لماذا؟ معضلة لا حل لها مشكلة لها حل نحن نزعم انها مشكله وليست ايه وليست معضله هي مشكله وليست معضله نعم هذه المشكله ايها الاخوه تزود الملاحده واللادينيين بواحده من اقوى حججهم ان لم تكن اقواها على الاطلاق هي في مجال ماذا في مجال انكار وجود الله تبارك وتعالى يبنون حجتهم كالتالي المفروض في تعريف الرب أو الإله أيها الإخوة أو الخالق أنه كلي القدر يقولون وكلي الرحمة ولكن بما أن الواقع أن الكون غاص بالشرور والآلام والمصائب إلى آخره فيضح من هذا أنه على الأقل ليس كلي الرحمة وبالتالي ليس إلهاً وبالتالي ليس هناك إله لأن الإله المفروض أن نؤمن به لا بد أن يكون ماذا؟ وهكذا عملنا به أن يكون كلي القدر وكلي الرحمة ثبت أنه ليس كلياً رحمة لأن الشرور تجتاح العالم تمخر عباب العالم إذن أين هذا الإله؟ فرضية امنتم بها أنتم ليس لها واقعية هكذا يفكر الملاحدة والعياذ بالله نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان ونسال الله أن ينور أفئدتنا وضمائرنا بنور معرفته وأن لا يسلمنا إلى أنفسنا وأن لا يقطع مدده وعنايته عنا. اللهم أمين سألناك بك وبنور قدسك وجلالك يا رب العالمين شيء مخيف ايها الاخوه يزعزع ايمان الضعاف وايمان المشتبهين ربما والمشوهي التفكير الذين لا طريقه لهم ولا منهجه حقيقيا صارما منضبطا في التفكير اذا هذه يقولون حجه من أقوى أنا أحب اليوم إن شاء الله أن أعيد نقاش هذه أضف فيها جديدا بإذن الله تبارك وتعالى لكن على أساس واضح لا أقصد فيه لأن المقام للأسف ضيق جدا خاصة نحن في الشتاء لا أقصد فيه إلى تقصي أطراف الحجج والحجج المضافة والحجج عفوا المقابلة يعني البروف ودسبروف كما يقولون حجة وتفنيد لا هذا موضوع طويل تكتب فيه مصنفات كبيرة تكتب فيه وقت كتبت مصنفات كبيرة نعم وهو موضوع من موضوعات اللاهوت يعني علم العقيدة سواء عند اليهود والنصارى أو المسلمين، كما أنه موضوع من أكثر موضوعات الفلسفة وخاصة الفلسفة الخلوقيّة، على أنه أيضاً يتطرق إلى إيه؟ إلى الفلسفة الميتافيزيقية أو الأنثولوجيا بتحليل مفهوم إيه؟ الوجود كما فعل إبن سينا وسانت أوجستين توما الأكويني حتى أبو حامد الغزالي وغير هؤلاء بتحليل مقولة الوجود استطاعوا أن يعيدوا تعريف الشر تعريف؟ الشر اذا هو موضوع انطولوجي موضوع اخلاقي يدخل في بابين من ابواب الفلسفه الثلاثه الفلسفه ايش انطولوجيا ابيستمولوجيا اكسيولوجيا يدخل في الاكسيولوجيا يدخل فيه في الانطولوجيا في نظرية المعرفة يمكن أن ادخله أنا بالنسبة لي يدخل حتى في نظريه المعرفه انا ساساهم اليوم باسهام جديد اثبت فيه انه يدخل حتى في الإبستمولوجيا كما سياتيكم عند كلامي عن مقارنه العوالم وافضل العوالم الممكنه نظريه ابي حمد الغزالي قليل بنيت مره اخرى أفضل عوالم الممكنة فيدخل إيه؟ في الجانب الإبستامولوجي أو جانب نظرية المعرفة نظرية موضوع معقد لأنه هو موضوع فلسفي بامتياز وموضوع عقدي بامتياز ويحب أن أضع فيه النقاط على الحروف أيها الإخوة بتبسيط شديد حتى لا نتي ولا نضرب فيه إيه؟ في عمياء لا نضرب فيه عمياء أولاً هناك ما يعرف وهذا أيضاً التصنيف يساعدنا غير موجود في علم الكلام الإسلامي في علم العقيدة أه؟ لكن المعنى الصحيح ويمكن إعنى نستعيره في اللاهوت الغربي المسيحي واليهودي هناك ما يعرف أيها الإخوة باللهوت الطبيعي واللهوت العقدي (natural theology) ودوقمتيك ثيولوجي اللهوت العقدي واللهوت الطبيعي باختصار ما هو اللهوت الطبيعي اللهوت علم العقيدة الطبيعي يعني علم الكلام الطبيعي علم مصول الدين الطبيعي علم اللهوت الطبيعي أو اللهوت الطبيعي يقصد به أيها الإخوة ما يمكن أن يستقل العقل بدركه وفهمه بعيداً عن معونة الوحي في رأس اللاهوت الطبيعي مسألة وجود الرب لا اله إلا هو العقل يستقل بهذا صحيح العقل يستطيع أن يستدل على وجود الله أيها الأخوة بغير الوحي بالعكس أصلاً الاستدلال بالوحي يعني الوحي النازل من عند الله فرع ماذا؟ فرع الإيمان بوجود الله إذن كيف يمكن أن نؤمن بالله؟ بالعقل لا يمكن أن تؤمن بالله تقول لي بالوحي صحب، مستحيل، تناقض لابد أولاً أن يقودك العقل أن يدلك على ضرورة الإيمان بالله يعني بمعنى إيه؟ على أن وجود الله وجود ضروري وجود الله وجود ضروري لذلك يقال له واجب الوجود يعني ضروري الوجود يعني لا بد منه لا محيدة، لا مناص لتفسير الكون حتى تفسر وجود الكون تفسيراً معقولاً يتسق في العقل والذهن لا بد أن تقر بماذا بوجود الله إذا وجود الله ضروري هذا معنى إيه أن الله واجب الوجود يعني ضروري الوجود انتبهوا هذا لهوت طبيعي آمنا هذا لهوت طبيعي هناك لهوت العقدي اللاهوت دوغماتيك ثيولوجي لهوت العقدي لهوت العقدي أيها الإخوة هي المسائل التي لا يستقل العقل بدركها وتحتاج إلى معونة الوحي فالتثليث أو الثالوث عند النصارى هذا لهوت ماذا؟ لهوت عقدي, لهوت عقدي معظم مباحث الأسماء والصفات في علم الكلام الإسلامي هذا لهوت ماذا؟ لهوت عقدي من أين العقل أن يعرف أن الله تبارك وتعالى مثلاً رحمن، رحيم، حكيم، خبير، رافع، خافض، معز، مذل إلى آخر قد يعرف أو يستقر بمعرفة بعض الصفات الإلهية العقل بعض الصفات الإلهية أما أن يعرف كل هذه الصفات على كل حال تخريباً يتفق الدارسون المتخصصون في الغرب وغير الغرب على أن الحدود والتخوم بين اللهوث الطبيعي واللهوث العقدي غير مستبينة وغير واضحة في تدخل تدخل شديد أنت قل لي هنا ينتهي اللهوث الطبيعي يبدأ لهوث العقدي غير صحيح من الصحب جدا، قد يحاج بعضهم يجادل أن في مكنة العقل أن يعرف أيها الإخوة صفة الحكمة لله وأن يثبتها بغير إيه معونة الوحي كصفة الخلاقية صفة الإبداع أنه بديع السماوات والأرض أبدعهما حتى من لا شيء أو من مادة قديمة كما يزعم أرسط والفلسفة العقليون والمشيؤون الإسلاميون مثلاً العقل قد يستقل بهذا العناية مفهوم العناية إلهية التدبير مفهوم تدبير العالم قد يستقل العقل به لكن هناك صفات إلهية وردت في النصوص الوحي لا يمكن العقل أو من الصعب جداً تصور أن العقل يستقل بدركها وحده يستقل بدركها وحده فضلا عن مسائل البعث والنشور والجنة والنار والميزان وكذا لا، العقل لا مدخلية له هنا صحيح هذه مسائل لا تناقض العقل ليست ضد العقل لكنها فوق العقل فوق مستوى العقل العقل لا مدخلية له في إثباتها إذا أثبتها الوحي إذا أثبتها الوحي يمكن العقل بسلاسه أن يقول لا تتناقض معي لا تترغم مع ما بديئي أنا إيش؟ أنا أصادق عليه ما عنديش مشكلة لكن هي لهوت ماذا؟ لهوت عقدي ليست لاهوتا طبيعيا ليست لهوتاً طبيعيا الآن مسألتنا هذه مسألة الشرور في الكون وعلاقة إي الله بالشر في الكون باقسام الشر المختلفة من مسائل لهوت الطبيعة أو إيه العقدي المسألة مشكلة أيضاً المسألة إيه مشكلة قليل تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء زعموا زعموا كما ذكرت محاججتهم قبيل قليل أن المفروض في الرب الذي يؤمن به أن يكون كلي القدرة كلي الرحمة كلي القدرة لا شك عندي أنها تنتمي لللهوت الطبيعي ما معنى ان هذا الكون مبدع مخلوق لله؟ إذن هذا إله كلي القدرة الذي استطاع أن يبدع هذا الكون كله أما أنه كلي الرحمة أشك أشك المفروض هذه مبدئيا أن نجعلها بين اللهوتين وإلى أن تكون من نطاق اللاهوت العقدي أميل هي أميل أحري بها أن تكون أحري بها أن تكون المسائل مسائل اللهوث العقدي للطبيعي العقدي للطبيعي لماذا أقول هذا؟ انتبهوا هذا مهم جدا جدا في, في نقاش الملاحلة ولا أدريين لأنه لو ثبت أن هذا الكون فعلا فيه شرور وفيه عذابات وفيه مظالم وفيه وفيه وفيه, وفيه مما لا تبرير له العاقل عاجز عن تبريره وسيظل عاجزا هذا لا يعني نخذ صفة ماذا صفة القدرة لله وبالتالي لا يعني نخذ مفهوم الله أم صحيح الغاء مفهوم إيه؟ ضرورة وجود الله إيه قد يكون هذا الإله موجودا وهو كلي القدرة ولكنه ليس كلي الرحمة إله كذا لشيء ما يختص به يريد أن يعذب الخلق في الدنيا بالعقل ولا حدث بالدين. بالعقل العاقل لا يقول هذا الإله ينبغي إلا يكون موجوداً بالعكس إذا لم يمكن وهو غير ممكن فعلاً في نفس الأمر إذا لم يمكن تفسير وجود هذا الكون ودوام هذا الوجود على الأقل إلى الساعة من غير افتراض وجود كلي القدرة وكلي الإبداع إذن هذه القضية ينبغي أن تبقى إلى الآن في مراحل البحث والنقاش بما أعزل عن قضية ماذا؟ خيرية الله ورحمانية الله ولا رحمانية الله هذه مسألة وهذه مسألة <تصفيق> انتبهوا يعني هنا يحدث خلط متعمد من الملاحدة لكي يسارعوا بضربة واحدة إلى إنكار ماذا؟ وجود الله يقول لك المفروض في الله أنه كلي القدرة كلي الرحمة هذا الرب الذي نؤمن به لا أنا أحببت أن أميز بين النطاق المنتمي إيش عفوا النطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي القدرة والنطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي الرحمة الأرجح كما قلت أن كلية الرحمة الإلهية هي من مقولات اللاهوت ماذا؟ العقدي بمعنى اننا عبر تعرف الله الينا عبر كتبه الالهيه عبر القران العظيم عرفنا انه ماذا؟ رحمان رحيم كما قلنا ويؤكد هذا دائما لا يفتئ يؤكده انه رحمان رحيم وسعت كل شيء رحمه وعلم وان هذا الكون كله علويهه وسفليهه أيها الإخوة انما هو نابع من ومنبثق من عين الرحمه الالهيه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الله أكبر الرحمن هذا هو الرحمن لم يقل أي القدير الخالق الحكيم أبدا العليم قال ماذا الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا الله أكبر لأن هذا الكون كله نابع وخارج من وفائض من عين الرحمة الإلهية هذه المقولات اللهوت ماذا الديني اللهوت الوحياني اللاهوت الوحياني نسبه إيه؟ إلى الوحي على التعظيم، آه الوحياني ليست من مقولات اللاهوت الطبيعي، بمعنى ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا إذا أردنا أن نناقش مسألة الشرور أيضا لا محيط ولا مناص من أن نحاول إعادة تعريف الرحمة الإلهية ورحمنية الله وفق منظور ماذا الوحياني ليس وفق منظور ماذا طبيعي. مبتوط الصلة بالوحي هنا نقع في تناقض منهجي انتبهوا هكذا لابد بد أن يكون النقاش أه؟ من ناحية حتى إيه؟ منهجية من ناحية منهجية إذا اتصمنا بمقولات الوحي الطبيعي وحده عفوا اللاهوة الطبيعي وحده لا يمكن ببساطة التي يستسل بها الملاحدة والشكيون المسألة والأمر أن نضرب بمقولة أو بعقيدة وجود الله أيها الإخوة بخطوه او خطوتين مستحيل صعب جدا جدا لكن هذا الخلط يضمن لهم هذا التساهل وهذا التلاعب يضمن لهم هذا التساهل تغرير بعضهم يغرر بغيره وبعضهم ربما ايه هو مغرور دون ان يدري يغرر بنفسه طبعا جوهر الغرور هو الجهل مش الكبر الغرور هو الجهل الغرور هو الجهل نحن نخلط بين الغرور والعجب التغرير والغرور هو الجهل انتبهوا ايش العجب بالنفس لا الجهل هذا نعم الجهل والتجهيل نوع من لبس ايها الاخوه أيه؟ أه؟ اللبس عفواً اللبس والتبسيس لبس من الملابس اللبس آه, آه. من اللبسي والتبسيس من اللبسي والتبسيس فهذه أيضاً مخدة مهمة في نقاش اليوم لابد أن نستحضرها ثانياً أو ثالثاً كيف تمت معالجة هذه المسألة المشكلة على نطاق اللاهوت وعلى نطاق الفلسفة عموما كما قلت لأنه ليس من هدفي في أن أتقصى هذه المسألة تم علاجها من منظورين من منظور فلسفي كلامي طبعا ومن منظور تربوي ومن منظور تربوي المنظور الفلسفي ألخص لكم إيه أشهر الحجج أولا هناك من أنكر أيها الإخوة وجود الشر أصلا يقول لك الشر غير موجود بمعنى إيه بمعنى أن الشر ليس موجودا وجودا ذاتيا لا واقعية له هو مفهوم انتزاعي مفهوم انتزاعي طبعا قبل أن أشرح هذا سأشرحه بطريقة بسيطة جدا إن شاء الله مفهمة نحن نفهم ايها الاخوه ان مفهوم الشر مفهوم اخلاقي واضح انه مفهوم اخلاقي طبعا مفهوم اخلاقي وبما انه مفهوم اخلاقي بد ان يكون مشوبا بالنسبيه اليس كذلك مشوبا بالمقايسه بالاضافه بالنسبيه ومفهوم اخلاقي ولذلك كونه مفهوما اخلاقيا اي معياريا هذا يضعف من ماذا من واقعيته انا لا انكر ايه الواقعيه تماما عن ايه الاخلاقيات لكن معروف بالشرح يضح هذا بعد قليل أيها الإخوة الصفات بشكل عام الأوصاف تنقسم إلى قسمين أوصاف ذات أو ذوات واقعية وأوصاف غير واقعية تسمى الانتزاعية بمعنى الآن الماء موجود كالخشب موجود صفة الوجود هنا أيها الإخوة صفة واقعية للماء للخشب للإنسان للسماء للأرض لكل شيء واقعي سواء وجد الذهن الذي يدرك أن الماء موجود ويملأ المحيطات أم لم يوجد الذهن الذي يدرك هذا الماء موجود هذه صفة واقعية Exist Existence وجود يعني طيب هذا موجود وهي أقرب إلى أن تكون إيه؟ صفة طبيعية وهناك بالمقابل أيها الإخوة صفات ليس لها مجد هذه الواقعية كيف إذا قلنا الآن الماء ثقيل الماء ثقيل الماء موجود وثقيل موجود واقعيه ثقيل ايش هو ثقيل بالنسبه لمن بالنسبه اليك ها بالنسبه الى هذا الكائن السابح فيه بالنسبه الى كائن اخر خفيف وخفيف جدا قصه غول كبير قصه صغير والكبير الارض كبيره الى حد ما بالقياس الى ماذا إلى القمر وكبيره جدا جدا بالقياس الى بطيخه ها أو إلى جل صغير جداً بلياً كبيرة جداً وصغيرة جداً بالقياس إلى الشمس الشمس حجمها مليون ومثل وخمسين ألف مرة قدر حجم الأرض عجيب أن تكون الأرض وهي شيء واحد وجود واحد كبيرة صغيرة أمر لا يدخل في العقل متى يدخل في العقل؟ إذا كانت كبيرة صغيرة على أساس واقعي مستحيل لأن هذا متعارض هذا إيه؟ متعارض لكن على اساس انتزاعي على اساس مقارني على اساس قياسي صحيح الارض كبيره صغيره كبيره بالنسبه للبطيخه بالنسبه للقمر بالنسبه للفيليا وصغيره بالنسبه لماذا للشمس والمشتري مثلا جبته هكذا لماذا لان الكبر والصغر ليس من الاوصاف الواقعيه بمعنى لو لم يوجد ذهن الانسان الذي يضع الارض في قياس او في سياق مقايسه مع القمر والبطيخه والشمس لما وجد اصلا مفهوم ايش الارض صغيره الارض كبيره مستحيل الارض بس مظبوط هذا الفرق بين الصفات الذوات الواقعيه وبين الصفات ايش الانتزاعيه تسمى صفات اضافيه طب نعت الان الى ما يتعلق بموضوعنا الحيوانات والعقارب مثلا اه كزلزال والدمار وكذا الشرور ايه الان العقرب ايه موجود مثلا او الحيه موجوده ايه هذه صفه صحيحه وجودها صفه واقعيه أدركتها لم تدركها اعترفت بها لم تعترف بها موجودة صحيح هذا صفة واقعية لكن طيب الحية ذات سم صفة واقعية مركب معين آه معروف تركيبه الكيميائي، اسمه السم قبل نظن نسميه سم غيرك نسميه بويزن، أي شيء ما لهش علاقة جفت كذا بالألماني المهم هذه المادة ذات التركيب الواقعي ويوافق طبعا إيه الكيميائي من أستراليا، من مصر من امريكا من نمسا على إيه؟ على ان هذا هو تركيب سم الحيه هذا هو بالضبط ها هذه الفورموله ما في هذه شيء واقعي ها الحيه موجوده الحيه ذا السم لها سم ها السم موجود هذه كله ايه اوصاف واقعيه الحيه شر السم شر لا ليس وصفا واقعيا هذا وصف انتزاعي بالقياس الي الذي اتاذى واتضرر وقد أفقد حياته الغاليه جدا ها بلا سعد أو بلا ضغط الحية أو العقرب إيه فالحية وسمها أصبح ماذا شرا مضرا طب بالنسبة إليها سمها شر بالعشب بالنسبة إليها سمها من لوازم وجودها من شروط بقائها وامتدادها في الحياة لولا هذا السم لها لكت أنا مستحيح لها لكت لأكلتها إيه عوادي كثيرة وضوار كثيرة ها. وفي مقدمها الإنسان ربما ها. يعبث بها وجعله حيوانا إيه مشتعلسا فتفعه مثلا حكذا إذن السم موجود وصف واقعي الحية موجودة العقرب موجود وصف واقعي السم شر الحية شر وصف ليس واقعيا وصف ماذا؟ انتزاعي، يسمى اضافيا وصفا اضافيا وصفا قياسيا لو عدم الذهن ها؟ الذي يحدث هذا القياس ويوجد هذه المقارنة هل توجد هذه الأوصاف؟ لا توجد انتبهوا هكذا عالج الفلاسفة ومن هنا اتفق هؤلاء الفلسفة العقليون أرسط ومهد لهذا السبيل سانت أوجستين ابن سينا أبو حامد الغزالي توما الأكويني إلى آخره إلى آخره قالوا باختصار الشرور أعدام الشرور أعدام ليست وجودات جمع عدم ليست وجودات الشرور أعدام فالشر لا يعد أن يكون عدم جوهر جوهر غير موجود ذات يعني غير موجودة أو عدم صلاح جوهر كما عبر ابن سينا في كتاب ما وراء الطبيعة من موسوعته الإشارات والتنبيهات في أربعة أجزاء هذا هو قال عدم جوهر أو عدم صلاح جوهر أو عدم صلاح جوهر يعني ما يصلح به إيه هذا الجوهر يعني الجوهر يعدم إيه صفات معينة تجعله أقرب إيه إلى أداء غرضه ووظيفته ومقصده هذا يصبح شرا في حق هذا الجوهر في حق بالجوار بهذه النظر الاضافيه القياسيه المقارنه ايها الاخوه يصح ان يعد شيء ما خيرا وشرا صحيح كما قلنا كبيرا وصغيرا على انهما متعارضان ولو كانت الخيريه والشريه اوصافا واقعيه ذاتيه ايها الاخوه لاتناقض الامر ولا ما صح ان يوصف شيء واحد بانه خير شر مستحيل لكن لما كانت ايه أوصافاً إضافية وانتزاعية وقياسية يعني نسبية صح أن توصف في حق جوهر ما بعنه خير في حق جوهر آخر بعنه ماذا بعنه شر وانفكت الجهة وانفكت كما يقول إياها المناطقة الجهة في حق هذه الجهة كذا في حق هذا مهم جدا هذه طريقة الفلاسفة لمعالجة هذه المسألة لمعالجة هذه المسألة فالفلسفة يسلمون ببساطة العامة أن الشرور موجودة ويعالجونها سلوجياً أو عاطفياً آه والآلام والتباريح والمشاكل ولا لا لا لا, لا مسألة كذلك هذه أعدام تريد أن تقاومها ولا بد أن تقاومها قاومها بجهود إيجابية وجودية يعني العمى الآن في حق الإنسان شر في حق الإنسان شر صحيح لكن عمل الإنسان هو خير في حق أعداء الإنسان ما الحيوانات دون الإنسان جميل جدا يكون هذا الإنسان إيه الذي هو عدو له لمن يكون إيه عمة عماه ايه خير في حقهم وشر في حق نفسه لكن ما هو العمى ليس شيئا موجودا اسمه العمى بالعكس هو عدم ماذا عدم صلاح جوهر عدم صلاح الانسان بانعدام ايه اوصاف معينه منها ايش صفه ايه البصر عدمها الانسان لم يعطى هذا الشيء يعني نقص نقص الشيء لكن ما في شيء موجود اسمه العمى انتبهوا العمى ما موجود العمى هو ايه هو انعدام البصر كالظلام ما في شيء اسمه الظلام على الفكره أبداً الظلام هو انعدام النور انعدام النور ضع يدك الآن في طريق أي أي سيال ضوئي ماذا يحدث؟ الظل يقولون الظل شادو شاتن. ما هو الظل؟ الظل هو انعدام ماذا؟ النور حين ينعدم النور بالكلية وكل أثار النور طبعاً هذه المسائل طبيعية معروفة يحدث ماذا؟ الظلام الظلام ليس شيئاً موجوداً الظلام شر عند الناس لكنه عدم من الأعدام الظلام شر لكنه كسائن شائر الشرور عدم من الأعدام الجهل الجهل شر ومن أعظم الشرور لكن الجهل لا واقئية له لا ذاتية له الجهل هو ماذا؟ انعدام الفهم انعدام العلم أيها الاخوه انعدام العلم شعن فيه القابل للعلم أن يتعلم كونه لم يتعلم وبقع الحال الأولى الأمية أه؟ وقع في شر الجهل وقع في شر الجهل لم يتكمل بشيء يمكن ايه أن يتحصل شيء موجود العلم علم وجودك حقائق ومقررات في الكتب وفي الأدمغة, وفي الأدمغة وعلى ألسنة العالمين والمثقفين والمربين ولكن أنت لا تريد إيان تأخذ بحظك منه وهكذا ناقشوا باقية الشرور أو سائر الشرور واضح أيها الإخوة؟ نعم لكن بعض الناس يدخل بعقل لا فلسفي هذه المشكلة من الفلسفة مثل ماكس شيلر مثلا حتى ما البرانش الديكارتي يدخلون يعني بعقل نص نص فلسفي يقول لك لا، هذا كلام جميل كتنظير آه؟ كنوع من إيه؟ من التجريد لكن في الحقيقة هناك شرور حقيقية نحن نعاني منها الألم الذي أعاني منه كإنسان أنا لماذا تقول لي أنا أعاني من هذا ولا يمكن <تصفيق> أن يسد هذا الكلام الفلسفي لابن سينا وسانت سانت وارسطو مسدا من نفس هذا الإنسان الذي يعاني تبريح الألم من عشرين سنة ألم مضى آلام موضة مبرحه جدا. هنا هذا يفضي بنا إلى إيه؟ المقاربة الثانية الفلسفية لمعالجة مسألة الشرور وهي وهي انتبهوا أن هذا العالم كعقل واحد وكنفس واحدة. أرستو ايضا كان المؤسسين لهذه الفكرة وهي فكرة صعية علميا والعلم كل يوم يؤيدها بتاييد جديد. يعني الآن الميكانيكا الكم تؤيد هذه الحقيقة بشكل مدهش. لا أحب أن أقول معجز لكن بشكل مدهش فعلا كون العالم نفسا واحدا أيها الأخوة عقلا واحدا كيانا واحدا وطبعا إيش السر لأنه وصدعن ماذا عن إله واحد لا إله إلا هو خلف هذه الكثرات أو الكثرات أحسن شرفيا خلف هذه الكثرات والتنوعات والاختلافات والتباينات هناك ما يشي بوحدة روح العالم وحدة المنطق الساري في العالم، وطبيعي يعكس أي وحدة الخالق الموجد المبدع لهذا العالم لا إله إلا هو جل ثناؤه ومجده في عليائه هذا رأيت كامل المؤسسين لهذه الفكرة العظيمة كما قلت لكم في ميكانيكل كم اليوم لدينا حتى مفهوم اسمه انتانجلمنت مفهوم التعالق في فزياء الكم يقول لك جسيم موجود هنا وموجود آخر له علاقة به على طرف الكون ما يحدث لهذا يؤثر على ذاك على أنه لا علاقة مادية بينهما شيء غريب هذه الفكرة شرحتها عند تفسير إيش لقصة عرش بالقيس من سورة إيه النمل هي أساس ما يعرف الآن بفيزياء التليبورتيشن فيزياء النقل الآني أعظم ما توصل إليه عقل الفيزيين على الإطلاق على الإطلاق وهذا ربما يعد بعد خمسين، بعد مائة سنة، بعد ألف سنة بإمكانية أن تأتي ساعة أيها الأخوة تنقل فيها الاجسام بما فيها الاجسام الحيه انيا آنياً مش بسرعه الضوء انيا في اللحظه ذاتها تفنى انت من هنا لو توجد ايه على مبعدة 15 بليون سنه ضوئيه نقل اني تليبورتيشن <تصفيق> شيء غريب قبل ان يرتد اليك طرفك في لمح البصر العرش يكون هناك كيف هذا هو هذا تعرفون لماذا مبدا التعالق في فيزياء الكم ماذا معقد كتب هناك كتب أنا عندي كتب كبير اسمه التعالق كله عن التعالق فزيائيا تحدث عن التعالق إذا هذا الكون هذا الوجود الفلاسفة فهموا تعالقية أنا سميها تأزورية كنت سميها تأزورية تأزورية الكون تأزورية الوجود فهموا هذا أيها الإخوة لكن مش بهذا العمق وإلى هذا أي المستوى لكنهم فهموا الأصل أن الكون متعالق فما يرى أيها الإخوة شذوذا أه؟ لبعض من نغم هو نظام في كل في الكل منتظم كما قال الحكيم إيه السبزواري ها فأنت ترى هذا الشيء الآن شذا غير ضروري مزعج زائد دودية في الحياة في الكون في الوجود لا بالنسبة إليك ربما أو بالنظر إليه في ذاته ترى هكذا لكن لو رأيت دوره في المنظومة في الكل تعلم أنه لا بد منه رينيه ديكارت الفيلسوف الشهير جدا والرياضيات الكبير الفرنسي كتب يقول صاحب المنهج مقالة في المنهج كتب يقول ما قد يعد شرا ما قد يعد شراً إذا نظر إليه وحده سينظر إليه على أنه خير لازم ضمن المجموع الكلي صحيح؟ طبعا خلالنا نشوف أي محرك أي آلة أي مشين حتى جسم الإنسان هناك أشياء أرقى من أشياء هناك أشياء أهم من أشياء هناك كأشياء تحظى باهتمام أكثر إيه من غيرها، لكن على أهمية الشيء المهم، فالاقل أهمية أيضاً مهم، ولو تضرر يعني الآن في آلة شهادة التعقيد، ربما لو تضرر ترس صغير تعطل الآلة كلها، على أن هذا الترس لا يساوي ربما خمس فلسات مهم جداً لابد من إعادته إلى موضوعه، ها برجي ها تتعطل الآلة هكذا لابد منه لابد منه على أنه برغي حقير حقير لكن له دور كبير ضمن إيه؟ ضمن الكل ضمن الكل فلذلك ذهب هؤلاء الفلاسفة إلى القول كل شيء في نظام الطبيعة والكون له دوره إذا قصرت النظر وحصرته إليه وحده بحياله ربما استنكرته هو شجبته إذا نظرت إليه ضمن إيه؟ المنظومة فستقبله فمثل النور والظلال النور والظلام في اللوحة الفنية صحيح؟ هذا لازم وهذا لازم طبعا هنا يعترض علينا أيها الإخوة باعتراضات أيضا عاطفيا تبي وليست فلسفية وليست عقلية وليست ذات واقعية حتى مالاش واقع مالاش من صداق واقعي يعني دستويفسكي الأديب وسط نقول حتى الفيلسوف هو أديب وروائي معروف آه ولكنه عقل فلسفي وعقل محلل كتب على لسان بطليه إيفان كارامازوف في الرواية الأشهر الأخوة كارامازوف يقول حتى لو استطاع المصنع الكوني أن يبدع أرقى الإبداعات وأجملها وأتمها انا ارفض ان يكون ثمن ذلك دم من طفل صغير أي كلام شاعري هذا كلام كلام شعري هذا خطابي ليس كلام برهانيا ولا حتى اقناعيا كلام جدلي عاطفي لماذا انا اصفك تعرفوا لماذا اسمعوا الى حجتي حجه ان شاء الله تنال منكم إعجاباً اعجابا اقول كلام كرموزوف طالع من خلفي ايش لسيده ومولاه لمبدعه اقول له لماذا ترفض يا سيد ايفان ترفض هذا وفاء لضميرك وفاء من هي بمتطلبات الضمير الانساني اقول له هذا الضمير هو ابن هذه الكليه من الذي انشا ضميرك من ماذا يبتنى هذا الضمير يبتنى من لحاظ صراع الخير والشر الحق والباطل النور والظلام العذاب والهناء صحيح الالم والراحه هو هذا من خلال ملاحظة ومتابعة وملاحقه هذه المتعارضات وأحيانا هذه المتشاكسات نبت ما يعرف بالضمير الإنساني الذي يرفض الذي يرفض لولا هذه الأشياء لما كان لك هذا الضمير ولا لما رفضت اصلا انتبه في تنخضات <تصفيق> أنت ابن هذا الكون ابن هذه التركيبة ابن هذا النظام ابن هذه الكلية في تعاضضها وأنت مما يؤكد تعاضدها وتهزرها صوت الضمير هنا يصادق على ضرورة ماذا؟ استمرار أيه؟ هذه النظم أيها الأخوة طبعا هناك نوع من المحاججة العاطفية الجدلية مش البرهانية يأتيك أي من يقول لك لا لا لا مصيبه مصيبة هذه هذا تفكير مصائب كوارثي لماذا يا سيدي؟ قل هذه الفلسفه كارثية فلسفة استئصاليه نازية فاشية كليانية شمولية لماذا؟ يقول لك بهذا المنطق تحرك ستالين وبالمنطق عينه اندفع هتلر كالمجنون يذبح بالملايين ويطهر بالملايين والمساله عنده مساله احصائيه فقط خلصنا المليون الثاني ودخل في الثالث احصائيه وبالملايين شيء مخيف فهتلر وستالين وكل هؤلاء الشموليين ايها الاخوه فعلا يستسلفون ايه يستسلفون منطق مفروضه من اجل تحقيق الايديولوجيا وبناء نظام وانجاز الحلم لا بأس اه ان نطحن جماجم 10 مليون في الطريق ما في مشكله ما الوطنيين وغير الوطنيين الاصليين وغير الاصليين نيتفزعني ايه والمش نيتفز ما في مشكله صحيح وهذا حصل وهذا يحصل لكن انا اقول ايها الاخوه من من اين لكم ان الاديان توافق اصلا على ان يغتصب الانسان ايا كان هذا الانسان هتلر او ستالين حاكم او محكوم صلاحيات الله تبارك من اين يجوز للتراب ان يلعب دور رب الارباب من اخص خصائص لانه يحي ويميت هل يجوز احدا ان يقول وعنها ايضا بما انني حاكم وأزمة الامور واعنتها بيدي اي من حقي ان احي من اشاء اتركه في الحياه كما قال امرود انا احي واميت هذا المجنون وان اميت من اشاء انا ساموت نصف الشعب كالقذافي مثلا سأذبح الشعب الليبي كله واستور شعبا جديدا من حقي انا أقول لك يا حبيبي لست إلىهن أصلا لكي نصدق على هذا المنطق. أنت بطلقة واحدة تنتهي. صحيح وانتهيت بطلقة واحدة. لست إلىهن. هذا كذب على نفسك وعلى العقل. فهذه المحاجة الاعتباطية الاعتسافية خالية من كل مضمون حقيقة يا إخواني. لا لا لا لا. لا يجوز لأحد أن يقتصر إياه صلاحيات الله. يلعب دور الله. يقول لي هذا المنطق في تبرير أفعال الله. فالحقيقة أفعال الله لا تحتاج إلى تبرير. هذا سوء أدب منا. في تقريب أفعال الله. المخ، العقل الإنساني، الذهن أيها يحتاج إلى أن يقارب حكمة الله في أفعاله أبروش، نعمل مقاربة وهذه الأشياء لا تكون بالمطابقة يستحيل يستحيل أيها الإخوة أن ندرك وجوه حكمة البالي لا إله إلاه في خلقه في أفعاله، في أموره بطريق المطابقة لو صح هذا لكنا إيه آلهة على قدم سواء مع الله تبارك وتعالى أي المطابقة نفهم ما يفهمه تماماً، نعرف ما يعرفه تماماً مستحيل هذا مستحيل في حق محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل في حق موسى وعيسى في حق كل البشر مستحيل لكن هناك المقاربة هذا من ضمن السمات التي أحببت أن أرسم بها اليوم المقاربة للأسف طبعا لن يسع الوقت لكي أتحدث لكم عن المقاربة التربوية لبساء الشرور لكن باختصار المقاربة التربوية تقول كالتالي لولا المصائب والألم والتباريح والكوارث إلى آخره لما نمت الحياة لما تطورت الحياة لما أمكن قيام حياة أخلاقية إنسانية الإنسان بصراع الخير والشر أيها الإخوة وكونه طرفا في هذا الصراع ينمو عرفت عارض كذلك؟ الإنسان الذي لا غريز عنده كالملك لا يمكن أن يتحدث عن فضيلة العفة طبعاً لا غريز عندك لا غريزة إذنك لا يتحدث شيخ ابن تسعين سنة ميت الغريزة عن غريزة الجسية لا يجوز له أن يتحدث عن عفتي يعني أي عفة تحدث أنت مقتوء أنت ميت الغريزة لكن يتحدث عنها الشاب العارم الغريزة العارم الغريزة الذي يضبط نفسه ويتق إلا يقول إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين ما عاد الله هذا له الحق والأولوية تحدث عن العفة من أين تقوم هذه الحياة الأخلاقية؟ بصراع ماذا؟ بصراع الخير والشر الحق والباطل، النور والظلام، الصح والخطأ أليس كذلك؟ أو الصحيح والخاطئ الحياة الأخلاقية، الحياة الروحية أيها الحياة العلمية والتقنية إذا كي يقولون الحروب دورها لا ينكر في تقدم ماذا التقنيات والصناعات معروف قبل الذرية متختريعت في الحرب العالمية الثانية آه لأحسن الكيمياء متى احسن أحسن طور الحرب العالمية الأولى حرب الأولى حرب الكيميائيين حرب الثانية حرب إيه الفيزيائيين حرب الثالثة الله أعلم حرب المجانين أي هكذا فالحروب لها دورها حتى كتابات الحروب والحروب هي أم القطائع، وأم الانقطاعات لكن لها دورها ايه في التقدم لذلك كتب لايبниц يقول أه؟ ما قد يعد شرًا على فريق ديكارت وهو تأثر بديكارت ما قد يعد شرًا قد يعد ضرورة في سبيل التقدم العلمي. أحياناً نرى أنه ضروري لتقدم أي العلوم والصناعات. يفهم هذا هيجل فيلسوف المثال الألماني العظيم هيجل كتب يقول المعنا والعلم والعذاب مسائل ضرورية تماماً لارتقاء الإنسان والركب الإنساني. ضروري. لا نتقدم بالدعو بالنوم نتقدم عبر الحروب، عبر الدموع، عبر الدماء، عبر الألم. ألفير دي الشاعر والروائي والمسرحي الفرنسي الشهير في القرن التاسع عشر كتب يقول الإنسان متدرب تحت التدريب والألم أستاهه <تصفيق> الإنسان متدرب والألم أستاهه الإمام علي عليه السلام قال كما في النهج قال النباتات البرية أو الشجرة البرية أصلب عودة والروائع الخضراء رق جلوده والنباتات البرية أيها الإخوة أطول أو احسن وقودا وابطا خمودا الناريه تصمد حتى تحت النار تحت حر ومن هنا مفهوم الفتنه في القران الكريم الفتنه الفتنة وضع الذهب التبر في النار لكي يتميز ماذا الخبث من الذهب الصحيح كذلك الانسان يفتن في فرن المعاناه في فرن المحنه في فرن المرض الالم الحرب الموت فقد الاحباب اه فقد العافيه واستح الى اخر الاخره هكذا هذه باختصار كلام التربويين وعلماء النفس وعلماء التزكيه والصوفيه عن او بصدد مقاربه تربويه لمساله الشروع alam المصائب باختصار باختصار نعود الان ايه الى مساهماتنا في هذه المساله يا اخوان اولا انطلاقا من مصطلح مقاربه نحاول ان نقارب حكمه الله نقارب رحمانيه الله في خلقه وفي فعاله لا اله الا هو وكل فعاله رحمه ان شاء الله وحكمه وصواب بلا شك وصلاح بلغة المعتزلة بلغة المعتزلة لكن أقول لكم انتبهوا جزء كبير المشكلة أننا مخدوعون لي وباللغة مخدوعون لي وباللغة اللغة أصلاً حين وضعت أيها الإخوة في مراحلها الأولى في بدائية الإنسان وضعت لكي تكون صلة وتاشيرا إلى إيه؟ إلى واقعيات العالم العين الخارجي وهذا وهي في هذا تؤدي دوره على أحسن ما يكون يعني حين اقول لك انا ولن الكوب الطفل الصغير يفهم هذا جيدا وياتيك بالكوب انتهينا حين اقول لك اشرح لي مفهوم الشر والخير مساله معقده جدا تحتاج الالاف في الجلسات ولن نتفق لماذا الخير والشر مش اشياء إيه؟ ذات واقعيات ملموسه ذاتيه مثل الكوب مثل الكرسي مثل المنبر اللغه اصلا وضعت إيه؟ للتاشير الى ايه الاشياء الاولى من الطائفه الاولى تطورت بعد ذلك لماذا مجد اللغة لأن العقل الإنساني ذو لياقات وملكات مؤهل أيها الإخوة بالروح الإنسانية أن يطور وسائله لكي يتعاطى مع أشياء فوق طبيعية وتتجاوز الطبيعية هو العقل البحث عن الله تبارك وتعالى ليس كذلك؟ المتشوق والمتشوف لله والاتصال بالله ومزيد التخرب منه لا إله إلا هو هو نفس العقل هذا الذي لا يكف عن ذلك منذ البداية إلى اليوم في أرقاء أعصار العلم تاريخيا إلى اليوم يفعل هذا لا يفتأ يفعله باستمرار وبأمية وحماس من قطع النظير لكن انتبهوا من أين تأتي المخدوعية؟ كيف نخدع؟ تأتي المخدوعية من أننا قد نصادق دون أن ندري في غفلة منا ونفعل هذا حتى الفلسطين يفعلونه على أن رحمانيه الله يا شيء من قريب رحمانيه الإنسان خطأ خطأ، ما قال لك هذا؟ هل إنباب ضحف اللغة؟ قصور اللغة؟ يستحيل أن تكون هذه الصفة التي آثر الله أن يصف نفسه بها بأنها رحمة ورحمانية هي على نحو ما نعرفه من رحمانيتنا نحن صحيح؟ مستحيل يا جماعة هناك مشتركات بسيطة في حدود الدنيا لكن تمتاز الصفة الإلهية، الوصف الإلهي من الوصف البشري امتياز الرب من العبد امتياز رب بالأرباب من التراب يا إخواني انتبهوا لذلك بعض الناس يظن أن الغامض فيما يتعلق بالله هو ذاته لا لا أصلاً لا مدخلية للحديث عن ذاته إلا عبر ماذا؟ أسمائه وصفاته وأفعاله لكن صفاته وأسماء وأفعاله أغمض مما يظن علماء الدين فضلاً عن العامة من المتدينين من قال لك أن أسمائه وصفاته وأفعاله واضحة تماماً بسيطة لا تحتاج إلا إلى تقليب صفحات أو صحاء في المعجم لكي نختار لها إيه بعض الأشياء هذا إذا قلنا إنها إيه بالاجتهاد أو نردد ما آثر الله أن يصف نفسه به دون أن نعمل إيه التفكير المقارن والمراجع فيه هذا خطأ لكي يبسط لكم هذا الآن نقول هذا العبد رحيم النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم طبعا أنا رحيم أنت رحيم ما في لكن الرحيم هو رب العالمين صحيح آه الرحيم ولا يقال في إنسان رحمن لا الرحمن إيه تختص بالله تختص بالله الملعوم والصين الكثير سمى نفسه رحمن اليمانة رحمن اليمامة، الكافر، هذا الزنديق، لعنة الله عليه لكن الله الرحمن تختص بالله، رحيم آه النبي رحيم، أنا رحيم، أنت رحيم الرحيم، الله تبارك تعالى طيب ما هي مظاهر هذه الرحمة؟ كيف نحدد هذه الرحمة؟ الأسهل أن نحددها عبر مظاهرها في الأول تعريف الجانب لا شيء صعب ومعقد من مظاهرها التألم حين ترحم أحداً فأنت تتألم، تشعر بألم تشعر بالحزن من جرائه، لأجله، بسببه قد تبكي، تسير دموعك رحمه او النبي قال هذه رحمه لما بكى على سعد بن ابي وقاص سعد بن خوله ليش تبكي قال هذه رحمه لما بكى على ابنه ابراهيم عليه السلام ايش قال هذه رحمه ولا تنزع الرحمه الا ايه من شقي رحمة نبكي رحمه نتالم ونرق ونحزن رحمه نبكي رحمه كل هذه رحمه هل الله يتألم؟ حاش هل الله محال, محال هل الله يرق محال الرقة والالم من صفات الكائن الناقص انتبهوا لياخذ الانسان هنا نقص في حق الله انتبه هذه يليق بك وهو كمال فيك كمال في الانسان يكون ايه رحيما رقيقا عطوفا يحزن للمصابين المكروثين لكن هذا في حق الله ماذا ضعف ونقص الله منزه عنه ما في ما في عاقل من علماء الكلام قال الله يتعلم والله يحزن فضلا عن ان يبكي أستغفر الله العظيم هل لا يبكي مستحيل الله ولا حتى الملائكه إيه؟ تقول بكت في بعض الاحاديث ضعيفه يقول بكت على الملائكة أنا أقول حتى لو بكت هي كائنات مخلوقة رب الخلق خارق القالة اجمعين لا يبكي لا يتألم لا يحزن حزنا سيقول لي ولكن هذه كارثة بعضهم إذن ما الذي بقي من معنى رحمة الله يا حبيبي؟ انتبهوا أنت هنا توقع ما في مسجد أخرى مسجد دينيه مليه عقدية تريد أن نؤمن بالرحمة الإلهية التي أفرغتها من كل مضموناتها صحيح؟ بتقولي عنه رحمن رحيم بس ما يرق ما بتألم ما بحزن ما ببكي ويش الرحمة هذه <تصفيق> شفتوا؟ إذا هذه ما هي رحمة كأن تسمي قاضيا عادلا على أن هذا القاضي لا يعدل حقيقة آه ولا يسوي بين الخصوم وينحاز حاز بعض ضد بعض ويقلب الأمور ثم تقولي هذا القاضي عادل أقول لك لا هذه تسميها واقعية لا إيش وين وين مصداق عدل هذا الرجل طب وين مصداق رحمة الله لا, لا لا لا هذا مغامرة وعجرفة وتهور إيه في الإسراء إلى إيه؟ النتائج لا لا, لا لا تعرفون أيضا لا. قد تكون رحيما دون أن تظهر عليك وربما حتى دون أن تعاني الرق لكن صعب هذا بحق الإنسان إنسان ضعيف لكن سيعتبرك الآخر رحيما لو أخرجت من جيبك وأعطيت هذا الفقير هكذا دون أن تتبجح بهذا أعطيته حتى بسر هكذا من غير أن أرك أحد وأعطيته مبلغا طائلا يكفي سنة كاملة هو وأسرته بلا شك هو سيقطع أيه برحمتك أنك الكائن الرحيم بشر الرحيم تعرفوا لماذا؟ لان لأن جوهر الرحمة كما قال أبو حامد في المقصد الأسناء الرحمه الرحمة تقتضي مرحوما وراحما وما من مرحوم إلا وهو محتاج فتحصل أن جوهر الرحمة أن جوهر الرحمة رفع حاجة المحتاج وجوهر الرحمة وتمامه وكمالها أيوه بالنظر والتلمح والالتفات إلى, إلى هذا الغرض والا لو كان من جوهر الرحمه بما هي كرحمه حتى في حق الله انها تستدعي وتتضئ الرقه والالم والبكاء والحزن لا لا اصبحت بغرض لا يجعل غرضها الاساس الرئيسي نزيها وهو ماذا؟ رفع علمي انا فكانني ارحم نفسي اعطيه لكي ارحم نفسي من العذاب الذي اشعر به اربط هذا بخطبتي عن ايه عن الخلايا المراويه الميرونيرونز مهم جدا جدا فعلا والإنسان قد يفعل هذا لكي يرحم نفسه فقط لأنه يتعذب حين يرى إيه هذا المحتاج الله تبارك وتعالى ما عنده رقة وما عنده ألم وما عنده حزن وما عنده بكاء ولكنه لا إله إلا هو مش فقط يلبي دعواتنا ومش خلقنا في أحسن تقويم ومش معظم ما في الكون خير وانتظام واستقرار وجمال بفضل الله وعطاه كم هي ساعات الألم في حياة البشر أيها الإخوة كم عدد المتألمين إيه إلى عدد إيه الساعدين كذا الساعدين قليل جدا جدا أيها الإخوة. إلى آخر إلى لكن الله تبارك وتعالى يفعل هذا فعلا لأجل رفع حاجة إيش؟ المحتاجين يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن أما الإنسان فأمره مختلط فما يعد كمان في حقه هو نقص في حق ذات الله تبارك وتعالى وليس العكس إذن جوهر الرحمة رفع الحاجة أنا أقول لكم إمام أبو حامد حتى هنا قصر ليس رفع الحاجة أنا أقول لكم جوهر الرحمة يتمثل في الإيجاد وهذا مبدأ فلسفي قال به عروستو والفرابي وبنسينا وابن رشد وحتى الغزالي فيل أوغسطين سانت أوغسطين في الإيجاد لذلك قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمة كونه خلقك من لا شيء أعطاك حظا لكي تكون ممثلا في مسرح الوجود هذا الرحمة ومشيكوا بس وهيأ لك هذا المسرح من جميع جوانبه من جميع جوانب هذا العالم وهيأ لك لكي تعيش عليه صحيح؟ العوالم المتضافرة المتآذرة في كوكب الأرض لكي تهيئ صروحية لحياتنا عليها أكثر من أن تحسب بالعلوف أيها الإخوة وهي متآذرة للأسف أدرك أن الوقت أكتفي بهذا القول وأقول قولي هذا هو الله أيها لكم فاستغفروه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 وهو إرادة إيصال النفع إلى المحتاجين إيصال النفع إلى المحتاجين بل هو الأمر أكبر من هذا كما قلت في آخر إيه الخطبة الأولى أيها الإخوة تهيئة المناخ تهيئة الجو تهيئة كل الظروف والشروط التي تجعل وجودنا صالحا وإمكانية البقاء والامتداد ممكنة أيها الإخوة وراهنا هذا أصل الرحمة الإلهية لكن ليس هذا المهم المهم إخواني وأخواتي أن ندرك وأن نسلم بتواضع بتواضع أننا إذا صفات الله تبارك وتعالى نحن إذا غموض كبير هائل بمقدار غموض الله ذاته كذات لا إله إلا هو أمر ليس واضحا كما يحسب الناس بدليل انتبهوا تفطنوا هذا الشيء أن مفكرا عبقريا ومتكلما لوزعيا بل فيلسوفا هائلا في قامة أبي حامد الغزالي تقاضاه الأمر سياح امتدت لعشر سنوات متصله محاولا ان يقترب من الله من الحقيقه المطلقه انتبهوا هذا طبعا لم يفعله ايه غير ابي حمد الا قله تعرفوا لماذا لانهم يكتفون الايمان بمقررات وترديد تكرارات تكرارات اشياء في كتب التفسير والعقيده اما انهم تساءلوا مثل هذه الاسئله اليوم طبعاً التي يسألها الملاحدة واللا ادريون ووصلوا الى جواب حقيقي مقنع ومعمق لا كلام بعضه جدلي، بعضه إقناعي. أما أبو حمد لا، كان صادقاً مع نفسه. أحبّ إياه أن يقارب المسألة بعمق حقيقي، مصداقية. فتقضى الأمر عشر سنوات كاملة. ولو أنه وجد الجواب بعد شهر شهرين من العزلة والبحث والتفكير، لهذا إلى أهلي لم يجد. عشر سنوات، يا إخواني، مسألة صعبة. لذلك أنا دائماً في السنوات الأخيرة أدعو، أدعو تحت عنوان الامتياز، عفواً، الإيمان امتياز حقيقي. الإيمان ليس مسألة تقليد معظم إيمان البشر ليس المسلمين فقط هو مسألة تقليد يقلد ويكرر ما يقوله إله الوالدون والمعلمون والمربون فقط فالمسيح في بيئة مسيحية والمسلم مع مسلمين، واليهودي مع يهود هذا ليس إيمانا الإيمان الحقيقي امتياز ما معنى امتياز؟ يعني يبدو يظفر به قلة سعيدة جدا من البشر اللهم أجعلنا من هذه القلة قلة وبدليل على فكرة يعني لا يهول أنكم هذا الوصف أو هذا التوصيف هذه حقيقة، تعرفون لماذا؟ أسئلة اليوم مثلا تراود كل إنسان ما من إنسان إلا أن يتساءل مثل هذه الأسئلة لكن أقول لكم معظم من تراودهم هذه الأسئلة بل تقض مضاجعهم أحياناً أكسل من أن يستمعوا إلى خطبك اليوم ولك ساعة طويلة يا حبيبي ما شاء الله أنت على عن الإيمان أنت فيلسوف يريد أن يتساءل أسلة الفلاسفة العظام والمشككين الملاحدة وما عندوش وقت <تصفيق> ساعة وعنده ألف ساعة للعب والمتع، آه، حضور الأفلام والمسلسلات، فقضيت ليا ما عنده قضيت لعب، تابع، وقضيت تقل تك... تك... فعلاً تقليد، تقليد فارغ، فاضل عن عنية؟ أي يعطي نفسه فرصة أن يقرأ كتاباً من خمسمائة ولا ألف صفحة الموضوع مستحيل ما عندهش وقت، إذن هذا يلعب؟ لا لا لا،, لا. الذي يبحث حقاً عنك أبي حامل الغزالي، مسألة تحتج معه إلى عمر بطوله، عمر بطوله، العمر كله سيكون إيه بحثاً عن الله تبارك وتعالى. معنا نقر ونعبد لكن نبحث ونقارب اكثر ان ربي على صراط على صراط انت تقطع مراحي الله اهدنا الصراط طب وليه اهدنا؟ ما احنا مهديون ايش مهديون إحنا في بدايه الهدايه انتبهوا الايمان ليس شيئا ناجزا الايمان عمليه مستمره ممتده بامتداد العمر هذا اذا اخذته بجد وكنت من هؤلاء الممتازين كنت من هؤلاء ولذلك تحت عنوان امتيازيه الايمان او الايمان كامتياز ندعو إخواننا وأنفسنا من قبل أيها الأخوة إلى أن يجد كل منا نسخته الخاصة من الإيمان كيف النسخة الخاصة من الإيمان عبر التجربة الروحية مثل التجربة أبي حامد لا بد أن يكون لك تجربة حقيقية تعاني وتكابد وتضحي فيها بأشياء مادية ومعنوية نعم مما يخصك لكي تقترب من الله تبارك وتعالى مقاربة الله مقاربة الله بلا شك أن أبي حامد مثلا فضلا عن الصديق مثلاً لبام علي سيدنا عمر فضلاً عن رسول الله والرسول أيها الأخوة إيه مفهومهم لرحمة الله وعن رحمة الله أحمق وأوسع بكثير من مفهومنا نحن إيه؟ عن رحمة الله الإنسان العامي الفهم الذي يستسلفه ويستحضره لرحمة الله لا يصعفه أن يصبر على بلوى صغيرة وليش يا رب؟ وليش عملت فيها كده؟ أستغفر العظيم يبدأ يجدف يبدأ يجدف تحت ابتلاء بسيط في تجارة خسر له مئة ألف يورو والعشرة آلاف يورو وليش يا ربي ليش أنا بالذات مش هذول مش أنت اعصارد ما فهم حاجة هذا مش فهم حاجة هذا وقلنا الله وبسم الله الرحمن الرحيم أو جودها لا تفهم من هو الرحمن الرحيم أنت الآن كفرت برحمنيتي عشان إيه ألف يورو وببساطة لأنك لم تعرف الله رحمنا رحيما الله إله ورحمنا رحيما فهذا باختصار إيه عن المسألة هذه. نحن نحتاج أن نقارب هذه الصفات عبر تجربة روحية، عبر نسخة خاصة من الإيمان بالجدليات. واحد يقول لا دي مسألة طويلة أوي. هي طبعاً مسألة طويلة ومعقدة. وهذا هو الإيمان. الإيمان مش درس في الفلسفة والفيزياء بتاخذ طالك ماشي فيه أبداً. تبيه؟ الإيمان في حقيقته. وهذا ما أنضل للنصارى. النصارى أعتقدوا أن الإيمان في نهاية المطاف هو شيء غير معقول بالمرة. ولأنه غير معقول هو يخضع أن تسلم دون أن تفكر. بالعكس نحن ضد هذا. يقولك إيه؟ يقولك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 أثبت فيه أن مسألة معضلة أو مشكلة عفواً الشر لها جذور وجوانح إبستمولوجية كيف انتبهوا الذين تحدثوا عن أفضل العوالم الممكنة مثل أبي حامد الغزالي في الحقيقة أنا أبرر أبي حامد الغزالي من شبه أنه قال هذا العالم أفضل العوالم الممكنة غير صحيح أبو حامد لم يتكلم مرة آه بلغة مقارنة بين هذا العالم الواقعي وبين عالم مفترض هذا غرر خطأ سأوضح غدا بتفصيل لأول مرة على الفكرة ولا مسبق لي غدا إن شاء الله عنا محاضرة مهمة جدا ستكون الأهم على فكرة من الجزء الأول عن أبي حامد الغزالي غدا عن علم كلامه وعن فلسفته عن إنجازات حقيقية بعض الناس عاتب علي لماذا تبجل قال أنا مو عجب بك ذكارة ما الذي أعجبك في أبي حامد لحظة ما الذي أعجبك في أبي حامد الغزالي أعجبني فيه ما ستسمعه غدا أبو حامد عند النظر والتحقيق أنا أقول لك أعظم بمراحل من إبراج نفسه أعظم وعقله أعظم بكثير من ابن رجل نفسه بمراحل لمن عرف أبو حامل لكنهم يكتبون عليه نعود أيها الإخوة أقول المقاربة إيه؟ الأبستمولوجية أو الكشف عن الجانب الأبستمولوجي المسألة ما هو لا يمكن أن تتحدث تقول لي إيه؟ هذا العالم كان يمكن أن يكون أحسن منه لو خلى من الشرور والمصائب والآلام والأوجاع والتباريح والظلم والشر الأخلاق والفيزيقي والمتفزيق ليس صحيح لماذا هذا الكلام نفسه عبث هذا كلام فارغ فلسفيا متهافت الكلام هذا سوف لكم هذا ببساطه كيف لماذا طبعا شيلر ماكس شيلر معروف الفيلسوف الالماني الجمالي قال مره يبررون علاب الالم بالقول ان الالم يشكل جلسة انذار جرس انذار الألم جرس انذار لكنه يحافظ على صحتنا قال هذا لا يقنعني كان يمكن للرب لو كان موجودا ان يخلق جهاز انذار لا يحدث الما قلت له راحت عليك هذا راحت عليك يا شيلر ما شاء الله كأنك لا تعرف هذا الإنسان الكسول الودعان المحكوم بالقصور الذاتي بالإنيرشة اللي ما بتحرك اللي بده مصيب أتحركه فما كانوا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله قال وقال لعلهم يتضرعون ما تضرعوش لعلهم يرجعون ما رجعوش لو كان الألم الذي يعطي إشارة إلى وجود إيه؟ إختلال في الصحة والبنية عفوا لو كان هذا الإنذار غير مؤلم أنا أقول لك معظم البشر على الإطلاق لن يهرعوا إلى العلاج بالعكس من رحمته تبارك وتعالى ان جعله مؤلما لكي يحضهم على العلاج لانه يرحمهم كالام التي تفتح فاه صبيها بالقوه فاه ابنها بالقوه وتؤلمه لتسكب فيه الدواء المر طلبا إيش؟ لعلاجه وعافيته وهو لا يدرك يدرك ايه فقط ايه قسوه امه لا حنانها كلام هذا كلام فارغ هذا كلام عاطفي مش علمي بعدين يا اخواني الان لماذا المقارنه بين العالمين مقارنه صفصتيه لا ما كان لها تعرفوا كيف؟ هم يفترضون أنه يمكن أن نقارن بين هذا العالم الذي ادركنا نقصه وتشاكسه وفوضويته وبين عالم آخر على الضد من هذا أولاً من الذي أدرك نقص العالم وتشاكسه وفوضويته؟ أنا أقول لك أكبر فيلسوف في حجم كانت او ارسطو لا يستطيع الآن أن يقدم لنا اقتراح لتحسين محرك نفات في طائرة وهذه صنعة بشريه ابداع بشري حقير وبسيط جدا جداً جداً اكبر فيلسوف لا يمكن اه ان يقدم اقتراحات لتحسين ايه الهيئه الكونيه مستحيل هو اصلا اكبر فيلسوف واكبر عالم مثل علماء الفيزياء الفلكيه وغيرهم هم يطمحون ان يفهموا كيف يعمل هذا الكون بيختربوا اكثر واكثر من كيفيه عمل هذا الكون المدهش مش يصلحوه فما هذه الجعجعه والعجرفه والغرور والتنفج الذي يسمح إيه؟ لفلاسفة وملاحظة أن يقولوا نحن رأينا أن هذا العالم ناقص وكعوتش وفوضوي ومتشاكس وشرير وبدنا نفترض عالماً إيه؟ خيراً منه كل هذه عجرفة غير صحيحة كل هذه عجرفة غير صحيحة وأشياء كثيرة سجلت على أنها نقاعص وعلى أنها كذا كذا في الكون وخرجت بعد ذلك ماذا؟ مترجمات لحكمة الله الدقيقة في هذا الكون أليس كذلك؟ معروف هذا في تاريخ العلم في تاريخ العلم ثانياً الكون الآخر المفترض أن نفكر فيه من الذي أبدعه؟ خيالي أنا كملحد أو كفيلسوف أو كلا أدري أغنوستيك خيالي خيالك هذا وفكرك ابن ماذا؟ ابن هذا الكون صحيح؟ ضمن نطاقه بشروطه وبظروفه أه؟ ضميرك كما قلت ابن هذا الكون ابن هذا الوجود اذا الذي سيخلق كونا آخر ليس هو إله كامل قادر على أن يرعى كونا بحياله كونا كاملاً كما يرعى كونه هذا ولكنه خيال إنسان مريض ومتعجرف متغطرس قاصر عن يفهم هذا الكون ويدعي أنه يريد إبداع كون آخر أكمل منه وفي الحقيقة أنا أقول لكم نظر هذا المتعجرف القاصر فقط إلى تحسين نسخة الإنسان والكون فيه خمسين ألف بليون كائن صح؟ حيوانات ونباتات لا هو أريد فقط نسخة الإنسان هذه أن تكون أحزن وأفضل ما فيها علم، ما فيها نقص، ما فيها عمى، ما فيها متاعب، ما فيها قصور في الوظائف هو بس ما الإله هذا؟ العاجز الناقص هو هذا إيه؟ إله الملحد هذا الإله الملحد، الإنسان المتعجرف غير صحيح هذه المقارنة غير واقعية، غير علمية، غير فلسفية مقارنة مضلله تماماً بين عالم لم نفهمه وعالم يخلقه ماذا؟ فكر إنسان خلق في هذا العالم إذن العالم الآخر لن يكون عالماً آخر فهمتوا؟ <تصفيق> فهذه المقارنه مستحيله لذلك في النتيجه بقي امامنا شيء واحد شيء واحد فلسفيا تعرفوا ما هو ان نتواضع ونحاول ان نفهم هذا العالم بس واختم وليام كروكس مكتشف الإشعاع وصاحب بعض اعظم واهم الاختراعات القرن العشرين كروكس يقول من بين الصفات النادره التي اتاحت لي مواصله البحث والوصول الى جديد الاكتشافات والمشاة عن المخترعات تواضعي الناجم عن شهور عن شعوري الصادق بجهلني إن جاهل مش فهم حاجة قدرت أفهم بعدين أما الدعانيك أنت فاهم ها وأكثر حكمة وإختراع وتديرا من رب العالمين وفاهم كل جوانب النقص في هذا الكون وقادر تبدع لسه كون أحزن منه ها تنقح فيه نسخة الإنسان كل هذه عاجزها تاريخ فعلا ببعضه ملاحة الفلاسفة وأمثال هؤلاء ولا تاريخ لا بعالم متواضع ولا بفيلسوف يدري ما يخرج من فمه والمقارنة نفسها كما وضحت لكم لكن هذه يحتاج إلى بسط شديد أريد محاضرة المقارنة نفسها فلسفيا مستحيلة هذه المقارنة التي لم ولن تكون صادقة في يوم من والأيام وأكتفي بهذا القدر وتعالى اللهم دين فيما ناديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اصلحنا لك بما اصلحت به عبادك الصالحين اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتخواك ولا تشقنا بمعصيتك واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تاخيرا ما عجلت واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من منا واقر بذلك عيوننا الهنا